ليست هذه أخلاق الأولياء ولا صفاتهم أبدا ولذا لما عرف الولي الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى قال ولي الله بينه الله جل وعلا في كتابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن الذين آمنوا وكانوا يتقون قال ولي الله والعالم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله ومراده سبحانه وتعالى العالم بالله إنما يخشى الله من عباده العلماء هو العالم بالله المخلص له والمخلص لا يظهر أمره للناس ومشوا خلفي وعظموني وقبلوا يدي وارفعوا ثوبي واسجدولي ومجدوني لا لا لا لا مخلص العالم بالله المخلص له المقيم على طاعته هؤلاء يتهمونهم لا يصلون لا يتوضؤون يتهمون بالزندقة ثم يقال هم أولياء يفعلون الفاحشة بالحيوانات يعيش مع بنات الخنا هذا ولي أفجر الفجور يفعلونه ثم يقول نحن أولياء لا يمكن الحمد لله الله أعطانا عقولا والله الحمد كتاب الله بين أيدينا وسنة النبي بين أيدينا ونعرف الولي من العدو ونعرف التقي من الفاجر والمؤمن من الزنديق فرسالة من القلب إلى إخوان المسلمين أن يكتقوا الله تبارك وتعالى ولا يعتذروا لأمثال هؤلاء بما بلغوا به من الانحراف والبعد عن دين الله تبارك وتعالى فعلينا أن نحذر هذا الأمر وهذا حقيقة هو الذي دفعني إلى أن أذكر بعض الروايات المقذزة المزعجة وأنا أربأ بأسماعكم حقيقة عن أذكر غيرها مما هو أكثر مجونا وانحرافا فأكرمت أسماعكم عن أن أقولها لكم ومع هذا أنا آسف وحزين جدا على ما ذكرته لأني آذيتكم أو آذيت بعضكم بها ولكن في الوقت ذاته لابد أن يكون هذا الأمر لابد أن تعرف عقيقة هؤلاء والحمد لله ما كذبنا عليهم وإنما قرأنا من كتبهم بل قرأنا بعض ما في كتبهم عشرة ما في كتبهم أو أقل من ذلك فأقول ابتداء وانتهاء أرجو المعدرة لكن وجدت أن الأمر خطير وأنه لابد بد من التحذير من ذلك وكل الذي عليكم وأطلبوه منكم رجاء أخ من إخوانه وأخواته وأبنائه وبناته ودخلوا الآن اليوتيوب متشر وميسر لكل أحد اكتب الصوفية اكتب خزعبلات الصوفية انحرافات الصوفيه اي شيء عن الصوفيه ادخل عليه رقص ومجون وفي المساجد يرقصون في المساجد يضربون بالدف في المساجد يغنون في المساجد بيوت الله تبارك وتعالى فهذا الامر لا يقبل ابدا واختلاط الرجال بالنساء أين التمسك بالكتاب والسنة فإذا وجدنا أمثال هؤلاء يسجد بعضهم لبعض ويتمايلون ويرقصون يعني فقط فقط حاول أن تتصور هؤلاء وأن تنظر إليهم وتتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مع أصحابه هل تتصور من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلون ذلك؟ أو بكر عمر عثمان علي طلح الزبير معاذ أبي زيد عمو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل نقل عن أحد منهم أن, ان يتكهرب أن يرقص أنه يميل يغني فأمور عجيبة جدا حقيقة